اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 وارشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي يزاحت من ظلمات الشك دجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمديه ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبعملة شريعته يؤولي المناجب والخصوصية الذين استمشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأجوال والأعمال الاخلاص النية وتنجه لكل من الحاضرين والغائبين بطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأجواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بكافنا وتبينا كل مدرهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواء هوا ولا تجعلنا ممن أهواء هوا وتدني لنا من حسن اليقين جصوفا دانية جنيا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتسر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرا وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمه ومغفره وتديم مع من سواك غنى اللهم انك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا اللهم انك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سالناك راجل مواهبك للدنيا فحجب لنا ما منك رجونا اللهم آمين الروعات وصح الروعات والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الغير في هذا اليوم واجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية والسنا غيثا يعم عم ثياب سيبه السبسب وربا واغفر سج هذه البرود المحبره المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمعه فحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المضربين مجيله وسكناه والسر له عبه وعجزه وحسره وعياه وكاتبها وباريها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل للتجل من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نظره وولاه ما شنفت الأذان من وصيه الدري بأجرات جوهرية وتحلت جدور المحافر المنيفة بعجود حلاه وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين